اثنان. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واكتبها في دفترك ماذا يوجد في قائمة اللوازم؟ توجد في القائمة علبة من الشاي وعلبتان من الحليب أنا بحاجة إلى 12 بيضة أنا أريد علبة من البسكويت بكم سعر الجبن؟ المجموع تسع عشرة ليرة تركية